وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ افْتِهَاهُمْ وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهَدْنَا عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ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 كثوا موق ترين فاستخف قومه فاطاوعوه انهم كانوا قوما فاسقين فلما اسفونا التقمنا منهم فاغرقناهم اجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للانام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 لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلقون